America! America. إِذْ كُنَّا آيَاتِ لِقَوْمٍ أُمِّنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا مودة بينكم في الحياة الدنيا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة أبوق ب ب ضي و يلعم ب أبوق ب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 وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره إذ قال القوم هي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها لنكم لن تطون الرجال وتقطعون السبيل قال رب انصرني على القوم